بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ميم را تلك آ ي ا ت الكتاب والذي انزل إ ل ي ك من ربك الحق ولكن اكثر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 كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل ا ل آ ي ا ت لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مذكر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 ونخيل صنوان وغير صنوان, صنوان, صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الافن ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وان تعجر فعدلهم قولهم اه اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد أولا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 يستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلان وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا انزل عليه آ ي ه من ربه إ ن م ا أ ن ت م ن ذ ل ولكل قوم هاد ا ل ل ه يعلم ما ت ع م ل كل أ ن ث ى وما تغيب ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير ا ل م ت ع ا ن سواء من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 ولله يسجد من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها و ض ل ا ل ه م بالغدو والاصال قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل الله قل أ ف ت خ ر ت م ن د و ن ه أ و ل ي ا ء ل ا ي م للعلوم ك و ن أ ن ن ف ف س ه م و ا ضرا ي ا ل أ ع ى و ا ل ب ص ي ر أم هل ت س ت و ي ا ل ظ ا م ي ه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 ا ل ح س ا ب وماواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم أ ن م ا أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك الحق فمن هو أ ع م ى إ ن م ا يتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب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 والذين صلوا ابتغاء وجه ربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة وانفقوا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة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 ل ا موسوعه النابلسي بعد م للعلوم ا أ م ل ا ل ل ه به أ م ي ه ويحصلون في الارض أولئك لهم اللعنة اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه ا ل د ا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 الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ط و ب ا ل ه م وحسن م آ ب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من ق ب ل ه ا أ م ه لتتلو عليهم الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت و إ ل ي ه متاب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 حتى ياتي وعد الله إ ن الله لا يخلق الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبرك ف أ م ل ي ت للذين كفروا ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان ع ق ا ب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوه لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول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 واما نريينك بعض الذين نعدهم أ و نتوفينك فانما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا انا ناتي الارض ننكسها من اطرافها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 وسيعلم الكافر لمن عطب الداع ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب